وحتى بيكسل يدعي او بيكسل يعمل اي حاجة انه يبذل يبذل فيه انه يبقى بعدين بعد ايه انه يبذل شوية وقت من الوقت اللي هو بنغيال حضيرت من الدستاعات ويبذل اللي اعطل ويبذله هو يوجه في نفسه فترة الجمعصية ماشي يبذله في الدعوة مش مشاكل يبذله في اي مجال مباشر او غير مباشر ماشي. لكن يعني عانينا بعد اللي احنا عانينا منها طول الثلاث سنين اللي فات دول هي اللي جابتنا ورا الحمد لله حد ما قرر على الكلام ده نقطة التالتة قلنا اول نقطة التوبة تانية الدعوة التالتة مواجهة اهل الباط مش معناه نحن بنقول إن ده روتينا من معاصينا إن نحنا منواجهش أهل الباطل إن مواجهة أهل الباطل دي عبادة عبادة لله عز وجل إن هم لو بيهاجموا الإسلام بطريقة نواجههم بنفس الطريق نصدهم لكن هل نصدهم بقى بالأسلوب الفلاني ولا العلاني لو أثلا يعني إيه مجال طويل مناقشات من بين أهل الله هل نصدهم بالسلاح دام هم يصدونا بالسلاح؟ ولا لأ القصة طويلة عريضة يعني يعني عليها بعض صلوات كثير وما كثير منها لكن في مجالات كتير جدا خارج الموضوع دوت فيهاش نقاش زي موضوع الإعلام اللي تصدّد بالدعارة زي موضوع تبغيض الناس في الدين بغض النظر عن الأحداث اللي تصدّد بالدعارة زي ما قلت لك تكون حسن بلاش في الهجاب واش طبعا اهل الباطل تحتاج مجموعة امور اهمها قيادة حكيمة واجتماع الناس على القيادة وجنديه من الاتباع من غير مشكلة في يعني مشكلة واحدة في السلطة دوت محصولش حاجة بدون او حكمة القيادة باجتماع القيادة، الحمد لله ده متحقق لحد كذي، على أن الوضع حالي، بقى للموظفين تأييد، اجتماع الناس على أقل درجة واحد وأن هم يتبعوا القيادة دي، ما يعودوش بأي ليكسل وي... ويعملوا حاجات مش مفطرة. حاجة تانية نحن نحاجي نواجه بيها، نحن نتعلم الآليات اللي نواجه بيها طرق أهل الباطر. خلنا كان إعلام. نواجهه بنفس الطريقة. بجسم الاعلام الخاص بتاعنا يعني لو ما كناش نعرف نعمل الاعلام العام يعني ما كانش عندنا الفهارة الضغية. عندنا الشوارع والمساجد والأهاوي والخمرات كل حاجة. وروح نجيبهم من اخر. امم? يلا يعني امين. افكروا بعدين. يعني اجل نظر. طبعا كلام عامي. وان اقولت حاجة خاصة بغضر اي. كله كلام عام. مش لأي حد يعمل انت كذا بنرسم الصوره العامه ايه اللي مطلوب من الامه في الوقت الحالي يعني مثلا كان في اخوه كتير جدا قريبين من ان يتعلموا البث الاذاعي والفضائي ومش عارف ايه والمستن العربيه اللي طابعه عادي شغالوه بس اللي اول ما شافيه هنا لحد لو حد قريب من الموضوع دوت يتعلمه ويروح يعمل عندنا هنا اخوه ما شاء الله ي 15 ولا 20 واحد اللي بيشتغلوا من زمان او في اللغه التقنيه بتاعتنا اتبحهم محتاجين في المركز نتعرف على النقطه بقى الديلات اللي بتتصور حد يعملها مونتاج عشان تبقى مرفعه وعايزين حد يعمل الحكاية دي يا سلام احنا عندنا شطار منهم مش شاء الله بلغناهم كله ما عندنا نقول لهم على اهميه الموضوع ما تاثرش ادتنا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ولا واحد رابعة. انا مش عارف عايزين تنتصر ازنا. بلان ما تنتصر. معا النقطة الرابعة بعد الموجد اهل الباطل مواصلة النصح. مواصلة النصح لولاة الامر من القادة والعلماء. ولاة الامر طبعا الحاليين هم ولاة الامر يناهلنا يعني. فالانسان ما يسكتش عن منكر يراه كلهم بحسبه طبعا فالاخوه مثلا اللي كانوا بيتضايقوا من المنصه من بتشغل اغاني ولا يطلعوا عليهم نسوان وحاجات لازم ينكر هذا المنكر على قدر استطاعته فكان منهم يعني العائل شوية شويه يحاول يبلغ اكبر حد يعرفه عشان يقول لهم هل يعني أهلاً فهو الموضوع صعب يعني النقطة الثانية في موضوع النصف دوت إنه مش من النصف إنه لما لمجرد رؤية المنكر تترك الاتباع تترك الاتباع ولك الأمر فمعنى مواسط النصف شقين عدم ترك إنكار المنكر يعني إنكار المنكر دائماً تسكتش عليه ولكن لا تخذل لل... عن الاتباع حتى ولو كان فيه منكرات العايز يسأل على حاجة من الحاجات دية يعلق على بورقة كده وبعدين يسأل بعد من خلص النقطة الخمسة التزام القواعد الشرعية في الإفتاء وإن كان ده بعيد عننا شوية ولكن التزام القواعد الشرعية في نقل الفتوى مش أي فتوى تنقلها على أنها فتوى في بعض المشايخ وبعض طلبة العلم اللي يعني ما يقول مش مشايخ ولا حاجة بيفتوا في الأحداث دي بهم لا يحق لهم الكلام أصلي فهو آثم بالفتوى وانت آثم بنقل الفتوى مش أي حد يقول أي حاجة كده تقوم انت مرددها وخلاص أي كان مركز هذا الشخص اللي بيفتي رازم له الأمور لو الأمور دي منتفية لا يحق لي الفتوى. أولها أن يكون أهل الفتوى فقير مش عالم دين فقير الفرق من عالم الدين والفقية؟ فقية يعني عالم دين فقية بتاع فقه يعني فقه وقصوله الفقية زي الحديث ننوش دعوه الموضوع إلا لو كان عالم حديث وفقه اللغوي مثلا عالم دين بس استع لو كان لغة وفقه كمان ماشي مالوش نكتي ده أول شرط ثاني شرط ما يكونش فقية من بتاعي يعني. تمر بسيارة واحد بجرّر قبل كده الواقع ودرس بجرّب الفتوى في أكتر من مرة أكتر من موقف ويكون ترجيحاته غريبة جدا من الواقع لما يجي يرجح نصالح المفاسد يعني إحنا واثقين من ترجيح موطرة الثالثة أن يكون فاهم الواقع اللي بيفتع على أساسه هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء فهم الواقع يعني ايه؟ زمان كده كان بعض السؤال اللي شايفته ابو عظيم في الدفس زمان قوي يعني بقول لهم الهنبورجر ده حلال ولا حرام <تصفيق> لسه بقى اخوة طالع مش عم عرفنا القصة نيه؟ فهمش عرف ايه الهنبورجر الناس يعني بعد طبعا ما اغرافها غلط يعني بقول لهم ايه ده وات فاحد كان يعني قال له ده سمك عمو شيء فطبعا هفتن محلاق يعني مع انه هو هو نفسه لو كان عارف ان هو لحمه مستورده كان افتى حرمته حميه لانه ساعتها كان اللحم المستورد كان يعمل مشاكل فهو كان في الاوقات دي يفضل بحافظ اللحم الاكل لحمه مستورده او على الاقل الورع عنه فهو لو الفقيه ده مش طباخ ما يفتيش يا اما يروح يسال الطباخ فهو ده الوضع الحالي فقيه ماشي على ان على رسمه لو ما سالش السياسيين في الموضوع يبقى ما يتكلمش النقطة الأخيرة إن السياسي اللي هيسأله دوت يكون إنسان مؤتمن ما نرحش نسأل الفسفة الصيع ونأخذ كلامهم ونبني علفته يعني مثلا لو واحد فقيه ما لوجدون وراح سأل عمرو موسى مثلا إيه رائحة لغباء الحالي؟ نمشي الناس اللي في المائلين دول هل يفرحه طبعا اللي هو مصالح والمكاسب الشرعية بوجة نظره أهو ده سياسي موحنك مفيش احسن من كده بس هيدل لك اللي ما اكتمعش عليه الحاجات دية لا يجوز لي الفتوه ولا يجوز بيك انت نقل الفتوه لو وقفتك ايه المقصود بالفتوه الفتوه يعني تروى في بيتك ولا تنزل روا معك تشتغل دعوة ولا لا تتكلم في الاحداث ولا تبطع في لفتح يعني اللي بيقول بالوقتي نعتزل لفتح ونشارك فتح بيطلع مبادرة فتح ومبادرة دي معناها يعني يخدوا بالرأي ده والرأي ده فتح أي حد بقى يعمل أي حاجة في الموقف الحالي أي حاجة أي حاجة دول يعني نحتاج فتح يعني مثلا ننقل الكلام دوت ده بالبث للقضائي واللأة لفتح للاسف ننشر وصلنا الوسخ يعني ولا الكلام ده نسيب الميدان عشان فيه معاصي ولا ما نسيبوش دي فتوى كل دي فتاوى اي حد بقى يقول اي حاجه من الكلام ده لازم تنطبق عليه الشروط ضوابط نشر الحاجات عموما ضوابط نشر الفتاوى ان الفتاوى تكون صحيحه والمقواعد اللي مبنيه عليها الفتوى تكون صحيح وبعدين تنشر تطلع بقى فتوى دي بقى يعني على هواك على خلاف هواك تطلع الفتاوى الصحيحه ديه الصحيح. في اتجاه اليمين والشمال ممكن يعني ممكن ينفقها ينفع على الطريق القوي وبعدين واحد يقول قول والتاني يقول قول تاني زي كل اللي بيسمع كتب الفقه بس انت القول... القولين يكونوا معتبرين نقعد بقى ان نفكر يعني اللي ياخد واحد فيهم ما افهمشي لو كان في الماشيين على السكري طيب بعيد عن الموضوع بقى. قلنا كده خمس نقط تحفظ لسانك وقلبك من الخوض في اعراض الناس سواء الناس دول كانوا اخوه يعني كان اعراضهم مش مشكله كبيره او كان مشايخ او كان علماء او اي حاجه يعني مش عشان حد قال كلمتين مش عاجبينه او حتى هو غلطان فيهم ماشي على قاعد غلط او اي حاجه يقول علينا ما بتفهمش بس طبعا الموضوع دلوقتي موضوع ان ما بتفهمش ولا بيفهم ولا ما وهو أكبر من كده ومش بس الأولى اللي فيها المسكدة هي اعتقال كمان انت بس يعني قلبك يتحرك بأن المفلان ده حمار المساوط فتجركش تقول الحمار تقول بقى اي حاجة بانية تروحي بنفس اللفظة بس تعمين اظمن منك انها ادب شرية او المفلان ده خاين عميل اي حاجة كل الكلام ده منكر ويزود المصايب اللي احنا فيها مصيبا سيادر أرجع الواجبات قبل أن نطقل للنقطة الثانية على الأمة عموماً أن تتوب إلى الله من أنه الدعوه الدعوة ونشر الدين كل واحد بقدر ما يصطحيح مواجهة أهل الباطل بالأسلوب الذي تتقنه مواصلة النصح لولاد الأمر من القادة وعدم التخذيه عنهم التزام القاعدة الشرعية في الإفتاء والقاعدة الشرعية في نقل الفتوى حفظ اللسان والقلب من الخوض في الاعراض يقول كل الأمة تلتزم ده أي حد ما يلتزمش دورت، يبقى هو لسه داخل تحت نطاق الدعوة، يتكل على بناءه عشان يلتزم بالكلام ده وإلا خيجر أو جرّنا معه. أذكرت الحديث السفيف. وهم بيقول العلماء من العلماء الحاليين، ولا بيقول من العلماء الحاليين منطبق عليهم أحكام الإفتاء ونتابعهم فيها. مش ولا عالم من الحاليين انظر بقليه كل القوى دهنا امدهها مفيش عالم طباص وصفراجي ونجار وحداد وسياسي وسامكري و... هو فيه حد اللي كل الكلام ده؟ مفيش مفيش ولا واحد مفيش عالم شرعي فيه فهم سياسي اللي احنا فيه يعني. مفيش عالم شرعي اطلاقاً يفهم الوضع في البل بالعلماء يعني بلاش كده ايش ولا واحد فاهم اللي احنا فيه قطع يعني يعني يعني يعني يقطع نعمل ايه مش ولا سيناريو من اللي هم درسوه في السياسة ولا اللي هم خدوه من التاريخ ماشي على السيناريو بتاعه لبساطة لانه في الشعب وزاي الشعب بتاعه هم مش عارفين يعني هم نفسهم مش فاهمين. هم نقول له علماء فاهمينك. الوابع السياسي ملعبك. لا احنا فاهمينه. ولا الطرف التاني فاهمك. يعني مهمينك. يقول له نفتحه صلاح ثاني متكاين خمسة عشر. سبعين تطلع كورس يعني أول هو عوار عوار عوار 20 -30 يوم كورس مش هو نفسه, هو نفسه مش, مش عارف يحسينها. محدش فاهم قوي الوضع الحالي على وجه الياق اما السؤال اللي اللي مبني عليه الخلاف الشهير ما بين كل الناس وحزب النور المظاهرات دي هتوصل لحاجة ولا لا لو احنا تيبقنا كلنا على وجه الياقية تعمى ان ده مش هنوصل لحاجة نبدأ لسؤال تاني طيب مش هنوصل لحاجة هنستقصر ولا مش هنستقصر فلو احنا قلنا ان احنا مش هنوصل لحاجة ومش هنستقسل يبقى احسن موقف هو موقف حزب النوم بس الافراد الوحيين انه ما اخده لوحده وده هو افراد مش ولا ايه قوله الترجيح ده بقى نفسه ما حدش اوحك يثبته لا سياسيين ولا شرعيين ولا اي حاجة هنوصل لحاجة لو مش نوصل لحاجة ما حدش حاجة هنستصغر بعد ما ما نوصلش لو لا قدر الله وصلنا مش هنستصغر ولا لا مش عارفين برده كمان محدش عارف ان احنا لو وصلنا لكل اللي احنا عايزينه هننجح نستمر الشركه كمان والناس تيجي تبقى تقولنا على دماغنا تاني محدش عارف في حد عارف اي حاجه مش انتوا طبعا احنا, احنا, احنا اكيد مش عارفين الكلام على اني الناس اللي ما بيقولوا العني والاعلى كلهم بكام سياسه اقصى حاجة بقى عارفها عن السايفين الحاليين واتبعهم من الشرعيين يعني على نفس المنوال لأنه يحلل كويس أو المواقف السابق يعني يقول بعد تلكين ستة كان يحصل كذا وكذا وكذا ومال النصاحة دي ما كانتش موجودة ليه قبل تلكين ستة فهم محدش عارف أي حاجة يعني إيه؟ إحنا أماننا الرهيب يعمل كبير جدا في الله مع الجماعة بس ليش أي حاجة يا عم لا دول فاهمين ولا دول فهمين. بوجهه نظر انا لو اجي نطبق القواعد اقوى السياسيين الحاليين المؤتمنين توع الوسط وبعض الناس حزب الوسط وبعض الناس التانيين عزام ومحسوب وحسن سلطان بالاضافه لكم واحد من الناس اللي بيكتبوا على الفيسبوك المشتركه وأكثر العلماء الشرعيين في الاتجاه بتاع نفس, في نفس الاتجاه ستة فانسين واحد في السعودية ومنهم الشيخ المبارك والشيخ دندو وطبعا المؤتمر الدعوتكي يا دوت والهيئة الشرعية فكذا مش خارج دول من من السياسيين إلا شوية ناس يعني ما موضوعناش إنه سياسيين أصلا ومش خارجهم من الشرعيين إلا الدعوة الشرعية يعني موضوع بالنسبة لي أنا محسن تاني بقى الطريقه الروتين دي يعني او وصلوا للنتيجه دي ازاي مش عارف نكمل من الحاجات اللي فاتت دي بقى كلها واجبات الامه احنا بقى المجموعه الخاصه بتاعتنا ديت هي بتطبق على نهج معين او ليها اعمال معينه تقوم بيها بقى لها فتره طويله ايه من الحاجات ديت ممكن نعملها وايه من الحاجات اللي فاتت دي ما نقدرش نعملها خارج نطاقنا يعني ما نقدرش نستخدم طبعاً كي حاجات عامة احنا مشتركين فيها مع بعيد الأمة زي التوبة وزي زي ما الطاعة وزي أكثر من الدعاء ومش هفصل فيهم على أمل يعني الناس تكون منتبه للمعاني دي رابع نقطة انت تتأقن النصر من عند الله وحده وتتأقن برضه ان النصر يأتي لمن بذل على منهج صحيح فالإنسان يجب عليه حاجته الباب وصحة المنهج كثير من السلاكين باختلاف طوائفهم من أول الجهاديين لضاية المرجئة ما دخلة يعود يتشدقوا بسلامة المنهج يعود يأصل جامد عشان يثبت المنهج هو المنهج الصحيح ولا وبعد كده؟ خلاص بب من المنهج الصحيح؟ بس نظر طلع صحيح الحمد لله وما بيتخطاش الموضوع ده. بقيت التيارات الجهاد والإخوان يهتموا بالباد. بغض النظر عن المنهج شوية يعني. طبعاً هم عندهم شوية إثباتات في المنهج والثانية عندهم شوية إثباتات في الباد يعني, يعني دول بيفضلوا شوية، ودول بيصححوا منهجهم شوية. بس يعني ايه؟ مش الكافي. طبعاً نحاول ننتبه للحالتين. فدينا دراستي دلوقتي <تصفيق> شوية شويه حياة في المنهج. علوكم يعني تبذلوا بعض. يبغونوا طلب بعضها على طول الإنسان إن ينشط، نشط قوي جدا هبذل. في الجزء اللي إحنا يعني نظلم الباليعين فيه دعوة الناس ما العلم العين الشرع. هتيجي إشكالية إن إيش لما يجي النا إيش نوصل الدعوة تحديدا دلوقتي؟ إن الدعوة دلوقتي صعبة ما هيش سهل. تزداد صعوبة مع زيادة سكونة الأحداث. مضايقه صعب شوية بس لغي عن الحيواني إن شاء الله يبقى احنا نهو الثاني المجموع بتاعتنا تهتم تبحث في مشاكلها الخاصة وتتوب منها المشاكل دي مشاكلنا كمجموعة كلنا على العرب أو مشاكلنا كأفراد كل واحد يتوب من الدنب الخاص الموضوع الثاني نلتزم الطاعة كوي سألون احنا قرارين لسن رمضان تبذل قدر الإمكان في اتجاه التعاية التي كانت موجودة في رمضان لا تهجر الصلاة ولا الصيام ولا القيام ولا الذكر ولا فلاوة القرآن ما يوضف عليه بقى حفظ ذو القرآن ومراجعته بالحياة ثلاث محطط الدعاء. الدعاء قلنا مرارا وتكرارا أن الدعاء الأقرب للقبول هو دعاء المضطرة الدعاء الذي حاسس أنه خلاص رعبته على الموضوع دوره لا قاعد ومعادة بعيدة على المشيطة وبالتالي هتشو الله الطرابات اللي اللي مش مضطر ايه مش عارف <تصفيق> لا هينزل يحس ان دولي كرفاشة يعادل <تصفيق> كمين اه ايوه لا لا لا اللي فسينبس جلبيه فيها بؤء على أساس إنه هو مثلا نائم في الاتصال ما طل ويعدي ويعد في توفيق الساعة 2 ولا حاجة يكون الحشيشينهم اللي قاعدين في ال اليوم يأكلوا اللي هي طر طر نقطة الرابعة انت تتيقل إن تتا ان إن النص ليأتي لما الناس تصحح مناهجها وتبذل في سبيل المناهج دي نقطة الخامسة ننشط في ما من تعليم الناس العلم ودعوتهم إلى الله طبعاً يعني إحنا ممكن نختار من العلم ومن الدعوة اللي يناسب حالياً يعني الأحداث غيره وممكن نهمل إلى الأحداث يعني الاستراتيجية تعتقد تعليمه ولا الدعوة ولا غيره يعني نتناقش فيها بعد رقم ستة والأخيرة اللي هي كانت يعني ممكن نقولها أول مقطة مشاركة قدر الإمكان ببلدنك حسب وقتك في دعوة الصماتة في المسيرات أو المسير بعض الأفعاد اللي بتصيب الناس خاصة للمتدينين وقت الأزمات وقت الشرعات لازم الناس لتاهتم لديها شفايا صعيد السلام وطور تفضل فضل حضرت عوضوا لدرجة مراقب فانت مش التعليم أبدا ديك والله بداك صدق عذره قوي جدا ما شاء الله أفاتي الأخوة بقى وقت المشاكل. والله إنيه أول آفة وأكبرها عدم الاهتمام طب والله الكلام هو هو اللي جاي مصنطر على الكلام أمينه؟ الشواهد الليها في الأيام العادية، في الأيام العادية حضرتك لما بتبقى يعني طلعة من الموسم الطاع، زي اللي كده كيف كذا ولا حاجة. وبعدين تقوم خبط في الحياة، توم يعرف أول معصية. وبعدين توم جرب الظاهرة الثانية في الثالثة، سبب ثانية تظلمه وعملية. ما زداه لا يعني ما يخاف. ولكنني لسه مثلا من يومين ولا حاجة إنك في العكاب. معينة المفروض يعني وانت عارف كده كويس ان تقول يعني دي كبوة وخليها نقوم بقى وارجع تاني لأ انت بتحسس نفسك ان خلاص كده احنا ردنا عشرة ايام ونبدأ من دلوقتي تبدأ من الانتكاس يعني هو ده بقى عادة الاهتمام كل شيء ده انت بتمر بيها سواء شخصية او غيرها تحس ان انت ايه منفض يعني تمشي كده لغاية ما هي تزول وخلاص من غير ما تعمل اي حاجة على تعبير بعض الناس يعني عن والناس بتحب تبقى في موضوع انهاقول فيه هو الدروب بيت لكن ما مبقاش فاعل ابدا يعني مش هو اللي بيتحرك ولا ده هو ربنا سهل كده والفطور هيروح لوحده وتبقى حلو ان الله بس من غير ما اي حاجه هو ده بالظبط اللي بيطبق دلوقتي الناس قاعده وخلاص حتى امنيه يعني ايه من الزهقانين من الإمام اللي بيدعو في القناة ولا حاجة عشان يدعو للموضوع الموضوع ده لما خيالان اختصرها مصرر في ده في نصف طيقة مطنشة ماشي في نفس العادات القديمة بيأكله بيشرب عادي وينام ومتعني حاجة لا نكسي تسدد ولا نمطيب معيه ولا, ولا اي حاجة فقط النقطة الثانية إنه ممكن يكون مهتم بس جاس كاسلان يعني مهتم بالموضوع عن إيس يعمل حاجة معارف أنهما لما يهتم بأمر المسلمين في اسمينها لكن ما مبيعنش أي حاجة موطات ثالثة إنه ممكن يكون جاسب مش كسلان بس جبان مش قصدي على الوضع الحالي برضو عموما يعني إنسان بيبقى جبان يواجه نفسه الانسان بيبقى جبان يعترف ان هو عنده مشكلة اول ما يعترف بوجود المشكلة وان هو ضروري يحلها بيبدأ يحاول يحلها طبعا الجبن بقى دلوقتي هزيف جدا انه مقعباش بس مجرد مقصد نقطة الرابعة ان هو بيشغل بمتابعة الاحداث بالفرج يعني اكتر من ان هو يبقى بيشتغل فيه يشتغل يعني بيعمل حاجه بيعمل حاجة عشان تغير الأحداث اللي هو عمال يتابعها طول الليل ونهار عمال يحلل ويتكلم ويشوف المؤيدين بيقولوا ايه والمعارضين بيقولوا ايه وخلاص هو مين في الموضوع؟ مراقب عاية من تفرجي الانتفاريجية هو عم ما واحد جوة القضية يعني ممكن واحد يعني مش ضغط بيش ومش هيوققتل بعد ما ينسكه لا ده ده. في النص كده ويعود اتخرج. ماشي. إنما واحد هيخصى كل دينه. أو كل دعوته. أو كل اللي هو يأمل إنه يراه في بلاده. يعني متعش يبقى على كده يتخرج وخلص عملي يتخرج وخلص. نقطة الخمسة. بتحجج بيها بعض الناس. إنه هو يعني. على تعبير بعض المشايخ يعني يستظل ظل القدر فاثنين ان الجمله معناها ايه اهي هترسى هترسى على يعني هي هترسى على المقدر خلاص بلاش يعني على كلام بعض الصحابه اللي انكروا النبي عليه الصلاه والسلام ففي ما العمل فخلينا كده وخلاص مش هي ربنا كاتبه هنشوفه فنقعدنا روائين لغاية ما نشوف اللي ربنا كده وهو ده نفسه أول ما يتطرب تلاقي المصعور على إن هو يدور شوفه ويشوف المرتب ده بكام وده مش عارف إيه طب ما يبني اللي انتا شايفه هاته يعني اللي مكتوب له هتشوفه ما يوسع عاد وانا شاء الله حاجات في الجامد اللي اتجام الده ليس اللي مكتوب هنشوفه بس كله ميصف لمأخول القدر اتكلم فيها لو ان الاعمال اللي احنا المفروضة هنبقى قائمين بيها بجانب إن انت تتعلم انت بشخص انت تعمل في الدعوة جنب الحاجات المسلمة اللي هي مش محتاجين لرجع قواعدها يعني زي ان انت تشارك او ان انت تدعو لو عز وجل نفرج عنهم من الغلمة التي نحن نحن نحن او ان انت تتوب من معاصيك او غيرها هي الدعوة ليه الدعوة مهمة لين احنا بالزاج؟ اولا لان احنا في القاهرة قاهره من اسبل المحافظات ديننا وقولوا واكثرهم تاثيرا ده النقطه الاولى النقطه الثانيه ان ده الملعب بتاعنا طول عمرنا بتوع دعوه يعني قضيتنا الاولى والاخيره تقريبا هي دعوه الناس اما دعوه العوام او حتى دعوه المتدينين فإن هو ده ملعبنا وده مقلوب خلاص نلعب فيه النقطة الثالثة من الدعوة هي المضاد الرئيسي للسلاح الأكبر للجبهه الجابهة الثانية هو الإعلام بالعكس هي كمان أقوى من الإعلام خاصة لو فكرنا في الدعوة الفردية مش الجماهيرية مشان يطلعوا تخطو الجمعة فهي سلاح قوي الدعوة نقطة مؤثرة لها القاهرة واحنا بنعرف نستخدمه كويس لان احنا مدربين عليه فاحنا طرفنا دوت محدش هيقوم بيه تاني دي النقطه الرابعه من الفرض ده فرض كفاءه حال مؤثر جدا ومحدش قائم بيه لان كل الناس مشغوله يا اما مشغوله باللي بيحصل إما اما مشغولين بالرد على بعض يعني حتى اللي ما بينزلش يشارك يقعد يقتفل الليل والنهار الأهم الأساسي انه يرد على اللي بيتفهوا داخلها فالناس كلها مشغولة بالموضوع فنحن هنرجع بعض الحاجات كان طبعا اخوانكم من شوية فقط سنقول لها اللي قاعدين هم اخذوها أخذوها قبل كده بس انتوا بقى تأخذوها على مراحل بقى تقول برضه عشان هنستخدمها في الفتره اللي جاية بسي أول قاعدة وأهمهم الدعوه الدعوة الفردية أهم من الدعوة الجماعية أكثر ثمرة من الدعوة الجماعية وإن كان شكل الدعوة الجماعية تبقى مثمرة بسرعة ولكن سرعان ما أثرها بيزود الدعوة الفردية هي اللي بيبضل أثرها دائم فترة هي اللي بتبضل فيها متواصل مع الناس فترقيهم من, من مرحلة لمرحلة وهكذا حتى دلوقتي هم بس لأول نعرف الدعوة الفردية لأن الناس بتبقى ملغبطة شوية الدعوة الفردية هي ايه؟ حد من قوله يقول. يقول هو بيقول دعوة فرد الفرد بتدرب صحيح. خلاص احنا متفقين على التدرب الدعوة الفردية بس انا عايب نناقش موضوع الفرد الفرد تعريف الدعوة الفردية ما هوش انت بتدعو فرد مش معنى كلمة فردية انك بتدعو واحد واحد بعيد ده مش, مش هو ده التعريف يعني الدرس بتاعنا اللي هنا اللي في فيه ناس انا عارفهم كلهم باشخاصهم او على الاقل عارف مستواهم عارف إيه إللي مناسب ليهم للدين من عارف ظروفهم المشتركه الاجتماعية والخلوقية ده ده عفريت إللي يفرقوا عن صلبة الجمعة إن أنا بدهم في ملتق صلبة الجمعة ما عرفش ما عارفش اللي على الديني يعني أقصى حاجة عرفها إن أهل المنطقة الفلانية مشترك فيهم الصفات الفلانية لكن بأكتر من كذا ما عرفش يمكن دول بالذات يختلفوا عن باقيهم منطقة مش عارف إنما الدعوة الفردية هي أوسع شوية من أنت تدعو فرد لوحده، ممكن يكون مجموعة تدعو فرد أو مجموعة ولكن الضابط أن أنت تكون بتخاطبه بصفاته اللي أنت عارفه يعني تسئي الدعوة بالمعلقة مش بتضرب وزي ما تصيب تصيبه ده أي كلام لا الدعوة الفردية في إفريحة عن الجماعية الكلام بيبقى موجه موجه لآفة معينة أنا عارفها جوا الشخص ده والكلام دوت هو المظبوط للآفة دي مش انا متخيل ان الشباب عموما عندهم المشكلة الفلانيه فبقول كلام يمكن يافل زي مثلا كتير جدا من الكلام يذم الدنيا ويمدح الاخره ده طبيعي انسان فانت ممكن تقعد يعني تبغض في الدنيا ومتاعها وغيرها ويبقى دوت المناسب لتسعين 90% من البشر في واحد بقى اصلا ارضى من الدنيا حاطه كره و بيصق ومش كلية و بيش عايز دور عشوه و حالة زي كيه لما يسمع الكلام دوت فأكثر سلبا مش إيجاب يعنيش. في الدعوة الفرديبه الموضوع مش كده منتاش بتتدي بالكلام تتدي بايش بتدرس الأول تدرس الشخص وبعد كده تتخطبه عشان كده هي مثمرة قدر ماشي؟ هي الخطوة اللي طبعا بناءا عليها حضرتك من دلوقتي تحط دلستة بمين هي الاشخاص او المجموعات اللي انت تبدأ تدعوهم فرديا انت او انتو انت او مجموعه معاك النقطه التانيه الدعوه الفرديه لا يصلح فيها التكليف قبل انشاء محبه ما بين الداعي والمجرد يعني لو تروح زي ما السلفيين بيعملوا ربنا يهديهم وتقول لهم انا بقيم عليه الحب عارفين الجمله دي جمله منكره في الدعوه دي في المناظره ممكن ما انا بنظر واحد او اقيم عليه الحكم دي قابل اولا يقبل خلاص مش قضيتي المناظره ما بيكونش بين جهال قال بين العلماء ففي الاشهر بقى عالم لو ما قابلش يبقى هو عنده بقى قضيه انما العامي اللي مش فاهم حاجه حتى الاخ اللي هو في النقطه اللي احنا بنتكلمه دي نعتبره فيه عامي لازم الاول تهيئ موطن القبول قبل ما تكلموا وده يضررنا على دعوة بصير على ثلاث مراحل مجرد المعرفة نعرفه بس وبعد كده الألفة الألفة دي معناها زيادة المعرفة بينك ما بينك وبينه بينهم كمان منشاء المحبة بعد كده تبدا تكليفه المحبة دي طبعا أمرها ما هتنشأ الا لو ركزت على إيه المشترك ما بينك وما بينه لو كان المشترك ما بينك وما بينه فقط أن أنتم مسلمين ده مشترك كثير وكبير وممكن يعني تدخل منه وكل حاجة وزافة نقطة الثالثة نقول لنا عالم التكليف قبل إيجاد المحبة إن شاء المحبة نقطة الثالثة نحن تبدأ من المشترك ما بينكم زي ما قلت من شوية بعد كده تبدأ بالتكليف باسهل ما يستطيعه المدعو مش باوجب ما يستطيعه المدعو فمن الفرق يعني واحد ما بيصليش وما بيصومش وما بيذكرش الله وما بيحفظش القران وماشي أي حاجه ماشي اوجب الواجبات عليه ايه صلاه طب فما مش هيصلي هو ما بيقدرش يصدر حرقان منك أطرام من الجال عمان أي حاجة مواجده بالله الله قريبا بس هو ممكن يعمل حاجة تانية يعني ممكن يعطيه مقرأة ممكن يقرأ قرآن ممكن, ممكن ممكن أي حاجة, أي حاجة تانية حاجة تانية دي مش هيش أهمه من الصدر ولكن هو ده اللي قدر أخده منه دلوقتي هو ده اللي أبدأ بيه ليه أبدأ بده ما أبدأش بغيره؟ ليه هو مش قادر غيره أصلاً، ليه مش قادر يصلي؟ عشان ضعيف، ضعيف إيمانياً، الشيطان متغلب عليه أغلبه هو على الشيطان إزاي؟ هو يبقى أقوى، أقوى هو يطيع أكتر ويعصي قادر فأكتر معصيه يقدر يسيبها بسهولة، تبدأ بيها وتسيب البقائل الغرب وأكتر طاعة يقدر يعملها بسهولة، تبدأ بيها والحاجات دي مش استنباوها يعني ما هيش هتسمع شريط يقول لك اعمل كذا كذا كذا كذا كذا كويس كل مش كده خالص كل الناس مختلف عن بعض في واحد بيبقى أسهل عليه الصيام أسهل عليه الصدقة أسهل عليه الصلاة أسهل عليه الأسهل أي حاجة سواء كان الأسهل دوت في السلب أو في الإيجابة يعني افترك مع الصيام أو في فعل طاعة أي حاجة يطلع منه أي حاجة أو ما تطلع منه بحاجة إن شاء الله يقوى إيمانه ولو قليلا بتلاقي في حاجه ثانيه برزت ان تكون أسهل وده جدا ماشي للاوجب دوت ده في التنظير بس لكن مش في الواقع مين أفضل من ايه والكلام كله ده لو تساوى احنا نقدر نعمل الاثنين يعني لو انت عندك وقت والواجبين تعرضهم مع بعض أقدم ده ولا ده وانت تقدر تعمل الاثنين بنفس يعني الكل ما حصلش مشكله طبعا ساعتها الأوجب او الأفضل عند الله عز وجل هو الكمل لكن واحد يصلي قيام ومش هيصلي الفجر ولو ما قيام مش هيصلي الفجر في كل الاحوال مش هيصلي الفجر الفجر هام من القيام اكيد بس انا لو ما كلفتش بالقيام برضه مش هيصلي الفجر فدي بالقيام مش هيصلي حاجه طيب يبقى احنا هنبدا بايه الدعوة الدعوه دايما الفرديه اسهل ما يستطيعه في المجرم لغايه ما يبقى شويه وبعد كده اللي بنشوف بقى نتدرج نقطة اللي بعد كده أقسام المدعوين أقسام المدعوين دي نقطة مهمة جدا جدا عشان تختار احنا طبعا ما ننظرش نستوعب البلد كلها دعوة وقت قصير اول قسم واحد من القاعدين اخر من الخوال واحد صاحبنا، عارفينه كويس اخر من الموجودين يعني على نفس هجن وفي نفس مدرستنا وكل حاجه ايه ده مدعو ده اكبر يعني اول المدعوين اهو ده ترتيب بالاولويه ده اولى المدعوين بالداعه الحفاظ على الموجود اولى من انك تكسب حل ثاني لو الواحد من دول محتاج حاجة هو أوله وقتك من غيره النقطة الثانية الواحد يكون قريب مننا التزاما سواء هو ما كانش شيء يعني مش منتظم أصلاً بس قريب من الالتزام أو آخر فعلًا منتظم بس ما هوش يعني صاحب فكري ولا فيه مشكلة ثالث خالي الذهن ما فيش في ما هو حاجة اللي فاضي الرابع المتدين غلط متدين على فكره مش مظبوط دين ويتبعه بس مش دين انهم عرفوا حاجه ده صعب وان كان شكله هيبقى الظاهر احسن او اقرب او متدين اكتر من خلال الذهن دوت ولكن ده اصعب في الدعوه اصعبهم على الاطلاق بقى واسواهم هو المعادي المضاد ليه كل مجهود الاخوه دلوقتي منصاب على خير يشوف مين بيشتب ويرض على الشتيب رغم منكي قطع طويل عريض من البشر مستني يعني تشوير لمصبعك ما على طول القطاع عمره عمر وابين تاج يقلق ويفتر بس عمره وابين فضلنا يعني مثلا يجي عشر سنين ولا حاجة بنحاول نخلص الممتزمين ان احنا نعرفهم وعن نخش بغير الممتزمين مش عارفين كلهم نخلصهم دي طعمه الثانيه انتوا ما ظاهرش عارفين بس هو احنا لقينا هنعمل ايه طيب انتوا مش عارفين يعملوا حاجه على الغرض دلوقتي كده فلازم ترتب بالترتيب دوت والا هتصرف وقتك كله في واحد معانا صعب عارفين كوباية اللبن والحبر دي المسافه بتاع بتاعنا قلنا زمان واحد زي كوبايه ما بتضحشش إلا لما يتمري، يعني ما يفضش على اللي حواليه، إلا لو تمدد. أنت كل وظفته كن ان أنت تملأه، بس في غيرك بين له فهو لو مليان حاجة، مليان لبن، هتكمل أنت بس مالي كوباية. فممكن يكون هو بضل نقطة ويبيض فيها تزيين. فهتتحط النقطة دي فيها تزيين. إذا ده ده أنا جبار ما شاء الله. أو ممكن تعود معه مثلاً جسنا ولا حاجة وما فضش حاجة ويروح الواحد تاني يحط النقطة دي. تحس ان انت متفهمش حاجة التانية اللي جبه ما هو مش كده هو بس يعني ايه انت بتؤثر في قلبه لغاية ما يجيله واحد وقت دائمه هو بقى ساعة تؤدي ايه عبر ما بيفيد انت النصيب المشكلة الاكبر انه هو يكون مش خاض يعني لو في شوية صح دلوان يعني او ما فيهوش خالص ماشي لكن لو في بقى سواية بقى على الحين بدنا مثلا في عندك حلين يا يتكبه الاول يتكاثر تكاثر الخبث بالماء طوع تصب تصب تصب تصب تصب لغاية ما يي ما يي نطلع ال القذارة الأول أو ما يكلي خلاص عاد شوي لو كان بقى ويفيد أفضل حبه انت بقى رايح ده يعني هو اللي بيشتم ده او اللي يعني شايفنا مع اللي عمل اللي بقولوها اللي شايفنا كده أول اللي بيقول كده ده تخيل هو مليان لدرجه انه بيطلع علينا المواسخات فانت ده بقى يعني ده اللي انت مسانطر عليه خلاص يعني 10% ولا 20% من البلد وما يعني المدعوين ده مهم فإن أنت ترتب أولوياتك رقم خمسة موضوع الدعوة هتتتكلم في إيه؟ قلنا إحنا مين هنبقى؟ إن أنت تتكلم إما في وضع المحبة و بس ما تتكلمش في الدين ما تتكلم في إيه؟ ما تتحبه بعض موضوع أو لو أنت هنا مرحلة المحبة بيتتكلمه في الدين أنهي دين؟ ليس أي دين؟, أنهي دين؟ الاسهل عليه هو على الماده صح كده طيب ازاي ده يشترك مع وجود الاحداث عندك حلين في موضوع الاحداث ده. يتحيدوا يعني تجمعوا اجاعه يعني الافراد الاولاد مش عارفين او انا عارف بس يعني بس هم مشوشين اوي جداع او اصيبك منهم دلوقتي يعني اي حاجه يا ترد رد سريع بس ما تردش على مرحلتين. ترد رد الاول اما يقول تاني خلاص. ما انت قلت رد وخلصت كده، هو يمكن يفكر فيها. المهم يعني ترد انت ماشي في طريقة يعني قضيتك مع الوضع الحالي تركن الوضع ده على جنب، بقي طريقة يقول انه ماشي في السكة اللي انت ماشي فيه اما في زيادة المحبة او في الكلام في المبعد تكفيه الدعوة المتبعة كل حاجة كل اسلوب ممكن إلا في كل اسلوب ممكن ممكن نعتبره الولو اسلوب دعوة إلا في سبوك أو يعني اسلوب الدعوة المتبعة ممكن يبقى أي حاجة إلا في في الوقت الفيس بوك أبداً خليهم أبداً شاهدين ممكن نعد كم واحد من اللي أعليم لا أقنع واحد بأي قضية دعوية أو غيرها على الفيس اللي يعرف حاله واحدة يقول أي حالة هو اقنع واحد باي اضلله الفيسبوك دوت فعامل زي القهوه ناس قاعدين على القهوه بيشيشوا هما بيتكلموا بعض صح لو انت دخلت على القهوه اللي على الناس بيشيشوا دول هتقعد تكلمهم هيسمعوا لك صح هيسمعوا لك بقدر يعني فهو انت بنفس الوضع كده بس هو الفرق الوحيد ان انت مش حاسس الجو أشعر أنهم يستجيبهم من ذلك يعني هو بالظبط دخولك على خمارة أو على أهوة هو ده دخولك على الفيسبوك داخل على ناس في القعدة تعيسهم في قعدة الأنس يعني فهيسمعون لك بس نفس منطق السماع اللي هو مش الدعوة الفردية الخالصية يعني ولا حتى الدعوة الجوناعين المعطاة مجرد كلام أقصى ما يستخدم فيه الفيسبوك إنه نحن نكلم بعض إنه نحن نكلم اللي زينا نقول كلام يشجع الناس اللي هم شبكي يعني يقتنعوا بنفس القضيه اللي احنا اصلا مقتنعين بيه بس تحمسها افكروا يعني انما يعني تثبت قضيه جديده او تغير رأي واحد يعني نادر جدا جدا جدا لو سألت نفس السؤال هو كم واحد يعرف واحد بلاش يعرف احنا هو نفسه اقتنع بالدين ده احنا يعني انه هو يجي هنا من مواجهة شخصية ممكن ما نعمل نعدي نعيد يعني الحالات كم واحد من اللي قاعدين هنا ما عرفش الدرس دوت واجه للغاية مش دي يعني اللي هو مهضة يعني ما عرفش ايه ما عرفناش احنا من واحد قابله قاله أورال يعني شفو كم واحد اللي ما عرفناش شفويا نرفع عيد يعني ما عرفناش هالكيس قلوب يعني واحد قبلك قال لك تعالى درس الكلامي في حد هنا مشكلة ولا واحد ولا يعني كل اللي قاعدين مفيش ولا, واحد ولا حالة اقناع على الفيسبوك وعلى العكس مفيش ولا حالة في غير الشافة في غير الدعوة الفردية تفهمين؟ معيش او صليين يعني كان قلنا في اول نقطة الدعوه الفرديه افضل من الجمعية او اثمر منها فدعوة الجمعية أثمر ملايين المرات من الفيسبوك على كلام ابراهيم فيشن لما عيسان إن خضة واحدة في الجامعة أحسن من ألف حلقة من اللي كان اللي هم يعني الجامعة ده ليه خضة؟ لما بقى بقى المقابلة مقابلة التفضية. يعني كلام مشهور ماشي <تصفيق> <تصفيق> فالضوط الاسلاميه ما كانش موجهة للناس يعني ما كانش موجهة للناس اللي بيوصلوهم دعوات. موجهة للعوائل. فين إمتى قبل صورة أو بعد صورة؟ لا بعد صورة ما كانش فضيات إسلامية <تصفيق> بعد صورة كانت قصة تانية يعني, يعني, يعني خرجت عن النطاق ده ما اعرفش بقى هما منها ولا لا ما لما كانت شغاله دعوه كان قبل الثوره في ناس كتير استفادت منها بس دول ما كانش بيوصلهم دعوه اللي كان بيوصله دعوه الإسلامية. الإسلامية. كان شعره يقعد قدام خلاص الثمانيه حظ خالص كان بيوصل دعوه فرديه ما كان بالنسبه خلاص الثمانيه ماش تزمه لكن لما بيوصلوش امهاتنا وابائنا في بيوتهم مش عارفين اه بيوصلوش دعوه فرديه فدي كانت تانية. يعني هي من الحاجات اللي من منهاج فضائيات يعني خرابتها عصبات فسيب الدعوه الحريه دي كلها اي اسلوب تخليك تقابل واحد تعزمه على الاكل تجيبه ماتش تعمل له صدمه كعب عليه ما اي حاجه يعني تضاحه كله ده معلش كفيك اي حاجه ناس بقى فريدين ومش متأكد لأن ناس بفريدين ولا حد ولا فريدين ولا حد يعني أنا سافريت الشرطة بتاعت العيد ليك البلد كان الجيش والشرطة وضبط الجيش وضبط في الدجاج ضابط الجيش وضابط الشرطة وواحد إخواني والتاني متعصب ناحية تانية والباقي منص مش عارف إيه حاجة مش عارف يحط قرار يجي سبعة مثلاً ولا ثمانية في نفس الناس مش فريقين متنحى ودائمًا الفريق الأكبر هو الطاقة الوسط وكل هدف الناس إنهم يحطوا الطاقة الوسط ضيقة ويحطوها في ناحيتين فالناس تبقى خفيفة فريقين متنحى على قد ما تكسب من الطاقة الوسط تكسب الناس حتى الفريق الثاني لا الفريق الثاني نجوف يعني أوه ياه خطر اللي فتت إيه رمضان يعني الشهر ده من تدين ستة للنهار ده آه ماشي عادي يعني بس الكلام ده بيتبخر بيتبخر بسهولة يعني يعني ما بقولك الكلام ده بيتبخر يعني زي ما هم كسبون نتقول أسبوعين وثلاثة نتاك ما بدأوا في الأسئلة والحقايات دي فموضوعه في فهو يعني كتب الإعلام وتد دوت بيروح بس بالضبط ما يعني يحس إنه داخل عالم معترق صعب ولا حاجة الدعوة هي دعوة كل الأوقات دايما هي في عز لما كان أمن الدولة بيشم الناس بالشارع في فجر والناس كانت بتيجي الافطارات ولا وكل ولا كل حاجة وهو عارف إنه هو هيجي الافطار دوت هيتسجل مع الناس يعني عادي يعني طيب فاحنا محتاجين الأول يعني أمليكم الأساليب اللي احنا نتبعها عموماً وعني تبتكر بس كل الأساليب اللي احنا بنعتمدها هي الأساليب اللي اتخليك تواجه الناس تقابلهم وجهًا بذلك آخر نقطة هي بس بسهر السؤال اللي قبلها يقول كلامنا عن الدعوة هنا يتضمن أقناع الناس عموماً والمدعوين خصوصاً بكذب الإعلام وتوضيح افسازهم وتوضيح الحق آه يتضمن ده لو كان دوت أسهل حاجه تقدر تكسافها منه اللي هم يعني الضلال للناس عن الحق دوت حاجة من حاجات الباطل من المعاصي من المعاصر اللي هو وقع فيها يعني سواء المعاصي ديها الفكرية أو غيرها لو كان هي دي أسهل حاجة تقدر تشيلها شيلها الاول هو ما تعرفش هي أسل اللي صعبة حيجدها زي ما قلنا لو اقتصبت دعوتي الفرديه على الاخوه هذا خطا لو اختصر الدعوات الكتفردية على الإخوة يبقى الأمر ممتاز جدا جدا جدا فعلا كل بس واحد يبقى عالي في خلاص كده مش قادر بقى انت؟ ولا فمنت شارعين إذا أنت تروح <تصفيق> يعني اسبوع مكان عادي ما معك كثير طيب يعني 30 آخر كده أو 30 يعني يعني شوف 30 في أي مرحلة بقى من المراحل يعني ثلاثين في الطعارة و في الثالث كده يعني يعني انت والأخيرون بتوع شبرة دول وكده دخلين في تسئين مياه نصر وما ان واحد زائد واحد الدعوه بيساوش اثنين فانك بيبتلن في مياه واحد من شبرة عايزين من السبوع ولا ولا حاجة بس. بس فاهمين شبرة غالفة. <تصفيق> اخر نقطه اقسام الدعاء هي صراحه اقسام البشر البشر بتنقسم الأقسام بس دي محاضره طويله عريضه كده بس اختصار مخل بس يعني هيفيدنا شويه ان ما ينفعش حد يشتغل في غير الشغلانه اللي هو مؤهل ليه اما التاهيل ده هتكون تاهيل علمي او تاهيل نفسي يعني في واحد لو يعني في دلس تتحلفه لأنه يبتكر شيئا جديدًا ما يعرفش يعني لو خذ كل الأدوات اللي ممكن يعني يفكر بيها عشان يبتكر لا هو يعني هو يعملها يسمونه بتوصله الإجزام هو الشيستثال محلول ويمشي وعرفش هسكين هو بس يعني أنه هو كده لو عرف أنه هو كده يبقى خلاص يبقى هو ما يمشيش إلا على حاجة مجدربة ما تقولوش بقى روح المكان الخلالي وشوف بقى إيه اللي هو المطلوب وعمله ما فيش هذا ده. لا تقول له المكان الفلاني المفروض تعمل فيه إطباري وكذا والإطبار ده بعده يتبعون الناس المقرأة في اليوم الفلاني وهم تعمل الله تعالى وأنا أقول لك افسره اللي بعدها. تبقى عارف انت مين عشان تعرف تشتغل فين. ماشي فالناس يعني الأقسام الكبيرة اللي ينقسموا إيديها يكون واحد تربوي أو يكون إعلاني التربوي دوت هو يعني الجوكه بتاع الدعاء فردي المفروض يكون الاخر واحد الناس تصب عليه الدعوة الفردية هو ده اللي هيعرف يرقيهم من خطوه خطوه لا مش ده اللي هو ولا حاجه بس ده الجوكر ده اهم واحد في المنظومه يعني ده بتاع التكوين وهو فترة فتره يعني ده بيبقى عنده طاقه ان يسمع وبعدين يقول وبعدين كلامه يعني ما يعجبش الناس قوي هيسمع ثاني ويقول ويسمع ويقول واحدة مجد. يفرق ايه عن الاعلامي؟ لا الاعلام بيسمع ويقول بيقعد اتناقش بالكلام ده بس الاعلام بيعرف يناقش واحد ما يكونش مقتنع بيه الطرباوي لا يعني انت تعرف تكلم واحد بي عندك؟ لو تعرف يبقى انت في القسم تاع الاعلامي لو بتتنركز بقى فتتتزرور والحاجات دي وبنتك فتتتزرور ممكن ما تبقاش كدوك خالص تبقى بحاجة تانية لسنا أرد يعني لو لو ليك فتتزرور طربا وين بيقدر يناقش واحد <تصفيق> أربعين ساعة بس يكون الواحد اللي قدامه دوت في بوادر للإبطناع فهم سلّب لك الأول يعني أنا عايز أعرف الحق فيه فأنا بنأشك عشان أوصل للحق ماشي؟ ليه بنت عندك كل إبقى تناقش ده لو انت الثاني ممكن يكون بيناقش مجرد انه بيناقش زي الصفصطه بتاعه الاعلام والفيسبوك الكلام هو بيناقش بس ده اللي يعرف يقتحم المجتمع في البداية يعني ده اللي يروح القهوه طربوني ما يعرفش يروح القهوه يعني كبير قوي لو راح القهوه هيقول الكلمه انما ما يعرفش يرد على الناس رغم ان دول قهوه هم نفسهم لو بيقولوا ثاني يوم الجامع يروح يكلمهم كويس ماشي كل بقى واحد فيهم عنده علم اكتر وخبره دعويه اكتر يبقى طبقات الناس اللي بيخاطبها اكتر ماشي الطباع الاعلامي دول فيهم كل واحد فيه قسمين قسم منهم انطوائي يكلم واحد او اتنين بس وقسم جماهيري يكلم معايا ف برضو انت عارف يبقى حدودك يعني حدودك النفسيه تستوعب كام واحد في نفس الوقت الناس الثانية بقى اللي هي ملهاش مع بشر تقنيين ده اللي بيجيب العصير في الافطار ده اللي بيحجز مكان الكوره ويجيب الكوره ومنفوخه يجيب العصير بس اول ما يشبك في اخر يقوم مسلمه على قول ال... لواحد ثاني ايوه حلو ده يبقى وكيب... اه ما انت لازم تقول حلو بعدها <تصفيق> فهو في ناس هو كده هو اللوجيست هو يدير المو... يعني ي... ينفذ الموضوع زي الفل بس تعالوا اشتغلوا انت انا ما عرفش اشتغل النوع الاخير الاداري هو حتى ما بيعرفش يدير يعني ينفذ بس يعرف في الخطط استراتيجية يعني. يعني يعرف يخطط نعمل ايه ده اللي توديه بقى المنطقه يعني تقول له روح المسجد الفلاني هنعمل ايه بقى نعمل أقرأة ونعمل جاولات ونعمل ده اللي يدرس الموضوع ويبقى تضطره الخطة ماذا؟ يعني فهمتوا مفهدوش الموضوع اللي في الداخل هذا؟ المهم حاول تعرف انت مين عشان تشتغل في المهمة دي مهمات الدعوة الفردية أوسع من ان انت تتكلم واحد فتقنعها ماذا؟ هو أوسع من انت تتكلم واحد في الشارع ممكن تكون مهمتك الدعوة الفردية ان انت تصور جديد محتاجين مهم كتير باللغه دي وزورتي. احنا بقى الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى عندنا قسمين هنشتغل عليه قسم انتوا لا تشتغلوا فيه الطلبه وقسم انتوا فيه المدرسين قسم الطلبه الدروس بتاعتكم قسم المدرسين الدعوه الدروس بتاعتكم كالاياس الناس بتاعت سنه اولى عارفين لحصولهم طبعا احضروا يوم الحد بشيركم في مسجد المدينة المنورة <تصفيق> أولى دول اللي هم هم شينتهم المسجد المعينة المنورة ده و جنب الصدية فيهن هنبعنهم لكم يوم الحد الجاي نعشي نكملوا درس الخط أول دقوا دقصة الفقر فيما بعد العبادات خلاصت العبادات إلا تلف تأشير أحمد حسنين وكان لسه بقى شوية دروس نحو باين أو حاجة هتكملوه نعم شيء لسه أتعرفت كل الدروس بعد المغرب بقول الحد في شراء ولا دول اللي خلصوا فقر العبادات كاملا يعني أحضوا السكاء والحج وأحضوا <تصفيق> صلى طيب البيرن اللي هما كانوا بيحضروا معانا في المدرسه نعم شكرا <تصفح> يعني عشان يعني في درس حد بعد العشاء هنقولكوا لكم روحوا احضروا الدرس لحد المغرب في شيرطل. وبعدين تحضروا بقى درس العشاء ده يعني ايه يعني, يعني بقى فيه وقية وقية وقية وقية. موضح لفه كانت تقيله اظن طيب امم مش حاجة. لا مفيش حاجه دلوقتي هو درس واحد دلوقتي طيب مين كان بيحضر مع الشيخ مروان بس الباقي مش عارفين نوصله مش عارفين نوصلكم ازاي كم واحد هنا ما بعتوش رساله بدرس النهارده ما جاتوش رساله على الموبايل اي حد اي حد قاعد ما جتش رساله على الموبايل الناس دول يكتبوا اسميهم يهمك تليفوناتهم قبل ما يمشوا طب انا بقول ان الغباء الكلام اللي احنا قلناه ده بنروق في الأوقات الصعبه الناس كلها بتبقى يعني ايه؟ يعني شخصيات متخلقة فما تتضيقوش بقى لو ايه؟ انبارح ريت ايه بقى ما شاء الله عشان تعرف احنا ناس جانبت ازاي؟ ان احنا معنا نمر ربعمية واحد نسجين. كمتين واحد انتظموا فحنا نبقى بقى هو ميت واحد طلع ايه بقى ان اللي انتظموا دول اللي مية منهم جور ومية ومية تانية منتظمين مش هنا اصلا يعني مش احذباتنا ولا مش عارقين ولا يعني دول خلصوا معنا كتير امتحنا تضحك اي واحد نفسنا هو لو مفروض هو مفهو بيجب العميل فراص بخرام الرمل دلوقتي لو تانية و ويعني و يعني اللي بس هيخضيه حدي بتاع ايه يعني مفهو بيجب اللي يعملها يعني الزغيرين ولا الشخص الامة اللي يدريين دول يعني جميلهم من بعدها أنت شف يوم سودة بس هنا والقوة بشيء فريعة يعني سواء كملنا مع بعض هنا كملنا مع بعض جوه هوريكم يوم سود إن شاء الله طيب درس الشيخ مروان يكمل عادي يوم الحد هنا إن شاء الله يكمل الأربعين وبعدين يبدأ أصول الجماهير أصول علماء أصول العلم اللي هو رامي من كتاب القصص وما أجل قصص يعني يبقى الحدّة اللي رب يحدد اللي بيختار الدرس دوت قصص موضوع مغربية نسختين كتابين يبقى اللقب يبقى يوم الحدّ كلام ده من الحدّ اللي جاي إن شاء الله أول ما بعطوش رسالة يكتب اسمه عندي محمد بعض من خلص. طيب يوم الثلاثاء درس الجود نأجل بس الكلام عليه سنة. يوم الأربع الشيخ حمد حسنين في مسجد مصعب أصول الفقه بذلك سنة ثانية كيف دعوه بيه نعم ده اللي كان الاثنين هوني بالأربع بعض المغرب باقي الناس بقى اللي هما حضروا معنا المدرسة كلها اللي كانوا بتواره لنا من الشيخ أحمد هيبقى الدرس في مسجد الأقصى اللي في الحلمية جنب المترو احمد شرباني فين؟ اهو تسالوه على المكان الدرس اللي كان هنا بتاع درس القران ده اللي كان هنا يوم السبت والحد ايوه سنه اولى اخر حاجه خدناها مع بعض الصيام دول هيروحوا المسجد بتاع الاقصى احمد شرباني يقول لكم المكان بالضبط تحت الكوبري المسجد الرفاعي وضع فيلم رفاعي يوم الأربعة بتاع الأقصى ده يوم السبت والرفاعي يوم الأربعة أدخدوا مقدمات عن علوم الألات وصول فقه والنحو قاعدة الفقهية ومصطلح الحديث ومعاه هسيرة وأخلاف طبعا دول بالترتيب يعني مش تاخدوا المد يقول لها مع بعض صول فقه اتخلص الجزء ده واتبعه ماشي؟ لا إنه خلص اتخلص معنا هنا الفقه بالصلاة والصيام طهر الصلاة والصيام وخلص بصول العلم معانا اللي هي مقدمة المجموع وكتاب الإيمان في العقيدة اللي هم المجموع اللي انتوا عارفين اللي يبقى لها سنة كاملة اللي مع مروان بقى لهم ترم واحد بس السبت سبتوا والأربع نفس الدرس واحد في الرفاعي واحد في مسجد الأقص الأربع جاي نتفق على موضوع مسجد ده الاربعة ده مش اللي هو الاسبوع ده يعني كل الدروس تبدأ من الحد الاسبوع الجاي الترتيب ماشي بقيلنا درس واحد عايزين نتفق عليه بقى درس يوم الثلاث اللي هو الدرس الجديد بقى هنجيب ناس جديدة يعني اديه محمد سلامه هنو انتوا عارفين والناس سرعين شمس عارفين هيبقى هنا هيبقى في ملزة الاعباد نعزم نقطع العدد الاول وندعو الناس ده دي ده هذا الدرس المخطط به عليه الناس في حد جاهز اصلا عنده يعني ايه غير دعو الناس دي نكفي لحسه فيلف المطر هي كم واحد منطقة يعني كيف تجدونه ابيض ما يعني ابيض ابيض يعني طيب ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض قبل يوم ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض نجمع نفس الناس دي يوم الثلاثاء نفترض مثلا ايه نفترض اي حد احنا يجيب الدرس نجيبوه يوم هنا تفقيم نعمل أفضل من الآخر يوم درس عشان كده بدل لعبت ده عادي المدرسه عادي بترتيبها يعني من بس عشان لو مش بتقلق الخميس ماشي كابتن نعمل الخميس <اسطل خليص> ليه معال هناك مصر. <تصفيق> بنعمل اي